ولو ترى إذ طفوا على النار فقلوا فقلوا يا ليتنا نرد يا ليتنا نرد ولا نكذب بأهيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى إذ طفوا على النار فقلوا ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخصون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وقالوا أحلب بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون وَقَصِيرًا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا قَدْ ضَلَّ عَمَّا كُنَّا نَعْمَلُ قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ طنا فيها وهم يحملون أمزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يسيرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار خير للذين يتقون وللدار الآخرة خير